A'udhu billahi min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi l-Rahmani l-Rahim. Al-Filam. Ra. Kitab a'kimate ayatuh. Thumma qusilt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 ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعنلون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها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 ولئن قلتم أنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا ثحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَلَئِنْ قُلْتَ لَن نَّزِلَنَّ عَلَيْكَ كَنزًا أَوْ جَاءَ مَعَكَ مَرak إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرعيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أن أرزقكمها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ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 قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين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 ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملع من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حتى إذا جاء أمر وفارتنا نور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالُوا رَكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ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 علكافرين قال ساعوي الى جبل يعصمني من المان قال لا عاصما اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين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 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى, وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا مِنْ إِلَٰهٍ غيره إن أنتم إلا يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجره إلا على الذي فطرني أ فلا تعقرون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه رسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا مَا ما جئتنا وَمَا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما, وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بَرِئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ مَلَأَتُ ضِرٌ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 نَجَّيْنَاهُ هُدًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عليد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 وآتا لي منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسر ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تعكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء وَلَا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقرها فَأَقَامَتْ مُتَّعُونَ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ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 مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا يجادلنا في قوم لط ان ابراهيم لحليم اواهم منيب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 رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله فَتَعْفُ اللَّهُ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ وَإِنَّكَ لاَ تَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بكم قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ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 أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّينِ مَضْضُدٍ مُسَوَّمَةٍ عِلْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِفَعِيلٍ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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لعنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني, ورزقني منه رزقا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 أَيَا قَوْمِ رَاجِعُ مِنكُمْ فِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودور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 قال يا قوم أرحتي أعزم عليكم من الله واتخذتموه واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط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 سوف تعلمون من يأتيه عذاب، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون, سوف تعلمون من يأتيه عذاب. سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقوا إني معكم رقيب ولمّا جاء أمرنا ولمّا جاء أمرنا نجينا شعيبا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يغنوا فِيهَا ألا بعدا Madhya كما بعيدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملعه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود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 وما ظلمناهم ولكن ظلموا عنفسهم فما أغنت فَمَا أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ tetvibe, وَكَذَلِكَ kedaarika ahturrabbiq, إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ oi وَكَذَلِكَ al-kuraa, إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظالمة. إن أخذه إن في ذلك لآية ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم ذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم مشهود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 يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِتْنَا فَأَمَّا الَّذِينَ شقوا ففي النار ففي نار لهم فيها زفير وشهيق ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد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 إلا ما شاء ربك عطا غير مجدود فلا تكفي مريت مما يعبد هؤلاء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 فاستقِم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقِم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون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 نامِلُ وَن تَذِرُوا وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كلهم وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون